والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث العاشر عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يده الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغوثي بالحرام فانى يستجاب له إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة أو إن الله تعالى طيب دغت وصف لله عز وجل فعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك باسمك المطهر الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت فرجد، قلت وإذا استرحمت وإذا استرحمت به رحمت رحمت وإذا استفرجت به فرجت، ماشين؟ فالطيب هو معنى الطيب المنزه عن النقائص والخبائث، فيكون بمعنى القدوس معنى كلمة القدوس برضو هو إيه؟ المنزه عن كل نقص فالله عز وجل هو منزه عن كل نقص في صفاته واسمائه وله الكمال في هذه الصفات واسمائه ان شاء الله لما تأخذوا كدا الكتاب بتاع الشيخ روف الميم تعصد القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنة بيقول في القاعدة الاولى في الاسماء والقاعدة الاولى في الصفات الله عز وجل له الكمال في الصفة ونفس الكلام في الاسم برضه له الكمال في الوصف دوة او الكمال في الاسم وقال بعدها ان لا يكفي انك تنفي عن الله عز وجل النقص ولكن كمان تثبت له الكمال ماشي فيبقى الله عز وجل لما يتصف بصفة زي مثلا العليم يبقى الله عز وجل له العلم والعلم هذا يكون كامل تمام فما فيش ما عندوش نقص في العلم دوت بأي وجه من الوجوه سواء الوجه دوت تكون انت متصوره أو ما تقدرش تتصوره شبه مثلا أن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل حدوثها ماشي إحنا كمال العلم عندنا إحنا إنك تبقى عارف الحاجات لما تحتل ده كمال العلم يعني في المخلوقين يعني لو قلنا أنه هيبقى واحد كامل العلم في المخلوقين يعني أقصى حاجة يقدر يعرفها إنه يعرف الأحداث بعد ما تقع الله عز وجل هو أكمل من ذلك ماشي ونفس الكلام في كل صفة فيها نقص زي مثلا الرحمة الله عز وجل رحيم له الكمال في صفه الرحمة يعني الرحمته واسعة وتصل إلى المخلوقين ولا تشبه رحمة المخلوقين ولكن فيه نقص في موضوع الرحمة للإنسان أو البشر يعني ما يجوا يرحمه بيبقى فيه رقة في قلبه ويبقى فيها عطفة مش عارف عملة ازاي والكلام ده دي صفة من صفة النقص وده اللي كان بعض المبتدعة قالوا ان يعني هنختازل الصفات عشان فيها نقص معنى رحيم هو ده ان هو يكون فيه يعني رقة عند الله وشافقة بالحاجة يعني حاجة من صفات المخلوقين فيبقى احنا ننزهه عن النقص فنلغي الصفة ولكن اهل السنة ننزهه عن النقص ولكن نثبت له الصفة بالكمال ماشي ده معنى الطيب يبقى الطيبة والمنزه عن النقص وقيل طيب الثناء ومستلذ الاسماء عند العارفين بها ده وهو طيب طبعا ما قيل لي معناها الايه ممكن تكون ضعيفة عند الإمام النووي الكلام ان معنى الطيب هو ده هو يكون طيب الثناء ماشي وهو طيب وهو طيبه عباده لدخول الجنه بالأعمال الصالحة وطيبها لهم يعني الله عز وجل طيب عباده لدخول الجنة إما إن هو هداهم إلى الأعمال الصالحة في الدنيا فلما يعملوا هذه الأعمال يستحقوا برحمه الله عز وجل دخول الجنة كيبه هو طيبهم بده أو بأنه هو يعذبهم قليلا في الآخرة ما طبعا ما فيش قليلا يعني يعذبهم فترة من الوقت ليطهرهم من الخبث اللي فيهم ويدخلهم بعد كده للجنة أو أن هو يعفو عنهم فيطيبهم للجنة وبعد كده يدخلهم الجنة طيب وطيرها لهم فيها معنى جميل هو أن الله عز وجل أن الجنة ديت فعلها على أكمل الصور حتى أنه لا يدركها عقل بشر يعني لتتهيأ لدخول عباد الله الصالحين والكلمة الطيبة لا إله إلا الله طبعاً الكلمة الطيبة اللي هي الله هذا كلام مستأنف يعني. يعني كلام جديد يعني وما مش علاقة كبيرة باللي فات ولكن عشان يبقى جاب كل اللي في البابية ماشين؟ طيب طبعاً الكلمة الطيبة دي اللي هي أني قت فين في القرآن؟ مثلاً كلمة طيبة كهين شجرة طيبة أصلها ثابت والمقارنة بقى هي الكلمة الكلمة الطيبة اللي مقصودة هنا اللي هي أصلها ثابت وفراه في السماء وطوب هي دي لا إله إلا الله ماشين؟ بالوصف دوت ثابتة في الأصل وفرعها في السماء يعني شهيقة العلو يعني وتأتي وكلها كل حين طيب قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبة فالله عز وجل كما أنه طيب فلا يقبل من العمل إلا ما كان طيب أي فلا يتقرب إليه بصدقة حرام لا يتقرب إلى الله عز وجل بصدقه هي حرام ويكره التصدق بالرديء من الطعام يبقى لو الصدقة دي أصل المال بتاعها حرام يبقى التصدق به لا يقبل يبقى دي ما تبقاش صدقة طبعا الزكاه من باب الأ... من باب أولى لأن الزكاة واجبة والصدقة هي المستحبة فإنفاق المال الحرام دوت من إنفاق غير الطيب ونفس الكلام لواحد هي تصدق بقى بطعام ولكن مش حرام ولكنه رديء يعني بينتقي أسوأ ما عنده ويتصدق بيه ماشي لا يبقى مكروه ده طبعا لو كان الكلام اللي هو بيتصدق بيه ده فيه نفع اصلا لو هو بقى ما نفع يعني هو بينتقي رديء واللي انت هتديه ده مش هينتفع بيه يبقى الموضوع اصلا ما بقى باب لا مش مكروه بقى ولا ما تبقاش صدقه خالص نعم طب هو يقدر ياخد اجر ولا الاعمال اللي المكروهات فيها تكثر فيها المكروهات يخشى انه ما ياخدش فيها اجر ولكن ما ينفعش هاد يقطع طعا ما فيهاش اجر وإلا كانت حرمت ماشي؟ يبقى كثرة المكروهات في العمل ممكن تجعله غير مقبول تمام؟ طيب ويكره التصدق بالرضيئ من الطعام كالحب العتيق والمشوس طبعا الحبوب اللي القمح مثلا أو لما بيعوا زمن طويل بينشف ويبقى طحن ومالوش يعني معنى ويطلع بقى وبعد كده يسويس المهم يعني إيه ده مش هيبقى هيبقى له الاستخدام ولكن هيبقى فيه مشاقة على اللي هيستخدمه وهيبقى الحاجات اللي تعد بيها ما هيش كويسة فيبقى أنت كده ما انتقتش أفضل اللي عندك يعني وهي تبقى تخالف الآية بقى وكذلك يكره التصدق بما فيه شبهة وطبعا الكلام عن الشبهة ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده يعني حاجة مال يشتبه فيه الحلال بالحرام فالتصدق به ما يجوزش برضه او مكروه على الاقل زي مثلا واحد عنده كمية من العصير وهو شاكك انها تخمرت بعد كده فيه شبهة شبهة في الواقع يعني هل هو خمر ولا عصير زي ما شربه مكروه تصدق بمكروه مكروه برضه مش عشان انت تحترز يعني من المكروه من من الشبهة ديته ومن تصدق بيها برضو الصدق بيها مكروها لأن ده من تأمم الخبيث ماشي قال الله تعالى ولا ولتأمم الخبيثة منه تنفتون في قوم ولكن طبعا الإنسان وإن تصدق بالحرام أو بما فيه شبهة وكان في الموضوع ده كراها يثاب على حسن تصرفه يعني واحد عنده مال حرام هو يحرم عليه الانتفاع بي والصدق ما يثابش عليه طب ما نعمل في المال ده بقى نولعه نحرقه يعني خلاص انا اتصدق بيه ولكن الانسان مش هياخد ثواب الصدقه يعني واحد تصدق بمية جنيه من الحلال وتصدق بمية جنيه من الحرام الثواب دي مش زي ثواب دي في المية جنيه الحلال بيثاب كتير من الثوابات اول واحد ان الصدقه نفسها اخراج المال دوت في سبيل الله صدقه يثاب عليه وتاني حاجه الصدقه دي بقى راحت فين هيثاب عليها يبقى لو الصدقه ديت في في وجه قاعد ينتقي بقوة يعني يحط صدقة ديه للفقير الفلاني ولا للمسجد الفلاني ولا ايه هو الاوجب في المكان دوت وارهق ذهنه وشاف يعني التشرف الاسلم للفلوس وعمله يثاب على دوت ماشي غير اللي عمل صدقة كده يعني دفع نفس الميت جنيه ولكن فأول باب قدامه وخلاص ما يعني ما تعكش روحه يعني يتصدق بقى بالميت جنيه الحرام دول يعمل ايه هو مش يا وثاب ثواب الصدقه ولكن هي وثاب ثواب حسن التصرف دوت يعني ماشي يبقى الحاجات دي كلها اللي هي فيها الكراهه او الحرمة حتى في الصدقه او غيره الانسان برضو يتخلص من المال عشان يتطهر من المال الحرام ويتخلص بيه في الابواب الجيدة يعني اللي هي للحاجات ديت لان مش كل الابواب ابواب الصدقه يجوز فيها تتصدق فيها بالحرام المال الحرام لها يعني ايه مصارف معينة يعني اصلها ان هي ترد البيت المال طبعا بما انها فيش البيت المال حاليا يعني فيبقى هتنفق للمعدومين اللي هم ما بقى مش لاقين يكله ولا يشربوا ولا, ولا اي حاجة مميشين؟ او الحاجات اللي فيها نفع يعني المهم ده يعني تاخدوه اخدوه الفقه ان شاء الله فكما انه تعالى لا يقبل من المال الا الطيب كذلك لا يقبل من العمل إلا الطيب الخالص من شابه الرياء الخالص من شائبة الرياء والعجب والسمعة ونحوها فكمان غير الصدقة العمال الباقية يعني غير الصدقة لو فيها شائبة من الرياء أو العجب أو السمعة أو ما شابه ذلك لا يقبله الله عز وجل الرياء اللي هو ايه؟ أن يشرك العبد مع الله شيئاً أو شخصا في العباد يعني هو يتعبد لله وأشرك معه شيء آخر وده اللي هو احنا خدناه في الحديث الآخر طيب والعجب أنه هو ممكن يكون أخلص في العمل ولكن قعجب بي ظن أن العمل ده ينجي بنفسه كده من عذاب يوم القيامة أو هو يتحق بالعمل دوت الجنة ماشي؟ والسمعة انه ما يعجبش بيه برضو ولكن سمع بيه اللي هو ايه التشميع انه يذكر العمل دوت بعد ما يؤديه شبه الرياء ولكن الرياء كان اصلا العمل في في في العلنية ولكن التسميع العمل في الخفاء وممكن يكون مخلص ولكن بعدها ذكر ده للناس وطبعا هيبقى الذكر للناس دوت ما يخلوش من اما الاعجاب او الرياء اصلا هو بيعمله عشان يذكره او ان هو معجب بيه ف فالمهم التسميع لو ده بالدهور احنا كنا اخذناها في الدرس الاولاني بس لخبطين قلناهم ايه نكون عالم, عالم ومقتدى به فلو مش عالم يعني الناس بتقتدي واحد ولكن في مرتبه اقل من مرتبه مراتب العلماء يعني وطبعا حد العالم يعني في الموضوع دوت وقت انه بس يعني ايه يأمل على نفسه ولو فيه ظن يعني غالب انه يأمل على نفسه الرياء انه لما يقول مش هيأتيه هو الرياء ماشي وده بيبقى من كثرة تذكيره لنفسه وصلاح قلبه وقوة نيته والكلام ده طب لو الشرط ده متحقق والناس بقى مقتدية بيه انه لو عالم وذكر وفيش حد بيقتدي بيه ما فيش معنى للذكر او لو الناس بتقتدي بيه وما هوش يأمل على نفسه يبقى برضو هاذكر للناس عشان يقتدوا وانا اضيع يبقى مفيش معنى الذكر برضو يبقى ممكن يقول ده من باب الدعوة لكن في الحالتين دول ماشي؟ لو انت محتقر العمل هتلاقي ان التسميع بما يجيب لكش رياء لو انت محتقر نفسك هتلاقي التسميع بما يجيب لكش رياء ولكن برضو مع ذوت كثرة التسميع تأتي بالرياء يعني ولكن طبعا ايه؟ ما حدش فينا يعني يعمل الحكاية دي تلسه اضلنا كتير اه اه اه زي الواحد يفرق بين الرياء الحقيقي ووسوس الترياء السنكومي ووس أو الوحي الوصوس المورادي خد ما قاعدة في الحديث الاول تركوا العمل من اجل الناس الرياء والعمل من اجل الناس شرك فلو انت يعني ايه بيت لك خلي بالك لا تبقى مرائي تعملش دي وسوس؟ مش الحل في ان انت مرائي انك تعملش لان يعني شبه ما الشيخ وصامة كده كان قال إنك لو ما عملتش وواحد تاني عمل برياء اللي عمل دوت وعنده شبهه الرياء محتمل ينجو ومحتمل يكون عنده رياء فعلا ويحبط يخبط عمل صح لكن ما عملش ما فيش احتمالات هو ما فيش حاجه خالص طيب انت ما تعملش نعم ممكن يعاقب ممكن يعاقب وممكن يحبط ولكن برضه في نفس الوقت هو عنده سبيل للنجاة ومع كثرة العمل حتى لو بالرياء تنصلح برضو النوايا ان شاء الله لان طبعا اللي يبقى عنده ما هوش متأكد هو عنده رياء ولا ما عندوش هيبقى يعني ايه بيجاهد نفسه مرة يصيب ومره يخطئ والله عز وجل ايه يعني إيه يمكن يتراضى عن الاعمال اللي هي اللي فيها رياء طلبنا العلم الغير الله الا ان ده مخصوص في العلم طلبنا العلم الغير الله فقب ان يكون الا لله يعني ما ذكرتش بحاجة تانية الا في العلم لان العلم بيصلح النوايا وقبل العلم كل الناس مرائية يعني كل الناس عندها شهوات الدنيا وحب الرئاسة ويعني من غير علم فما فيش سبيل لطلب العلم لله من البداية إلا نادرا يعني لكن في البداية كل الناس بتطلب العلم جنب يعني طلبه لله عز وجل في شوية حاجات بقى مخلطة يعني فهم قالوا يعني وكأنهم طلبوها لغير الله ولكن العلم نفسه يقب أن يكون إلا لله عليه على انه سوف يتم عقد ثلاث محاضرات للدكتور عمر عبد الكافي بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم بدءا من يوم الاثنين 19/12 الى الاربعاء 21/12 من الاثنين الجاي يعني 2 3 4 بعد الصلاة العشاء ولا تنسونا من صالح الدعاء وشكرا ماشي برضو هو بعدين مره خالص نفس الشخصه انا اللي مش عارف الموضوع مش عارف الموضوع ما انا ساعات كتير المحاضرات ديت ما بيبقاش المهم عند الناس الموضوع يعني هو رايح يسمع الشيخ فلان او لو بيتكلم في اي حاجه يعني ف فساعات مش هو الاخ ما بيبقاش عارف الموضوع هو الموضوع مش معلن يعني اللي عمل الموضوع ده دوت ما ما اهتمش انه يقول يعني اسم المحاضره او حاجه مش دوره يعني الدنيا دوره على حاجه وثلاث محاضرات عند الدكتور ده 25 مسلسلين في حاجه معينه يبقى حاجه واضحه يمكن في الضرع الأخير ولا شيء هو قوي جدا في الموضوع بيتها يقلي ايه لو الأخ عارف بيقول لنا او مش عارف وقوله تعالى يا أيها الرسل طبعا القاعدة الأول اللي هي ايه ان الله تعالى الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين دي قاعده اصوليه إن أي أمر للنبي عليه الصلاة والسلام هو أمر للأمة إلا لو كان في تخصيص للنبي عليه الصلاة والسلام ماشي قلناها قبل كده القاعدة دي بلا إيه يعني مجرد الأمر وقلناها لها اللي فاتت إلا لو قلنا يعني ايه حاجة معينة خالصة لك من دون المؤمنين مثلا يعني فالمرأة تهيب نفسها يعني للزواج دوت بس خاص للنبي عليه الله والسلام لكن في غير الأحوال يعني في حاجات التانية الأوامر التانية يبقى دوت أمر عام. ماشي? ماشي تانى؟ ماشي تانى؟ يعني أنها تهيب نفسها بغير مهر يعني. هو أجيب لازم يجب مهر. منتجوزه وخلاص. لازم يجب مهر. لكن قدره بقى هو اللي يعني رويت ما يبقى بعض آيات من القرآن. و... طيب لأي أمر للأنبياء هو أمر للأمة بتاعتهم أو يعني على الأقل النبي مش من شعرة قبل الأمة السابقة أي أمر النبي عليه الصلاة هو أمر للأمة من بعده إلا لو كان فيه تخصيص للنبي عليه الصلاة والسلام زي مثلاً إقامة الليل كله قوم الليل إلا قليل نصفه أنقص منه قليل ذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ومن غير التقصيص بقى لكان للأمة لغاية ما نزلت آخر السورة آخر السورة اللي هي ايه إن الله يعلم, إن الله, يعلم, إن الله, يعلم إن الله يعلم أنك تقوم أدنى مثل ثلاثة الله ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك فقرأوا ما تأثر من القرآن فنزل التخفيف بعد سنة فوظل واجب في حق النبي عليه الصلاة والسلام ماشي ولكن لو كان من غير نهاية السورة كان بقى ايه واجب على كل الامة قيام الليل وبالكميات اللي كانت موجودة دي السرطة ليه؟ ومن الليل إلا قليلة نصفه أو ننقص منه قليلة أو زد عليه وردت للقرآن ترتيل بس خلاص كيف هو النص نحن حاولينا النص نص الليل يعني لو احنا دلوقتي بقى كم ساعة؟ لو افترضنا من العشاء مش زي كلام الشيخ أسان مثلا من المغرب نفترض من العشاء بس عشان ما نقول من سبعة كده لخمسة عشر ساعات يعني خمس ساعات فالصحابة كانوا في الليل بيصلوا وجوبا خمس ساعات يمكن في الصيخ يعني واربعة مثلا لحاجة ده يعني في حالات في الكسل مثلا ففضلوا السنة على الوضع دوت لغاية ما قالوا ان بقيت ايه؟ وركبهم كركب المعز من كثرة القيام أخي الركب المعز رفيعة وشكلها شكلها مرهق السقنهم يعني من كثرة القيام ماشي؟ مش مهم يعني يعني بالضبط بس يعني دليل على إرهاقهم الشديد وفعبهم طول السنة دي وده كان هو يعني أكبر مدرسة للتربية اللي رب فيها النبي عليه الصلاة والصحابة هو موضوع القيام ده يعني ساعتها ما كانش فيه حتى الصلاة المفروضات فرضت بعد فرض القيام وفرضت ركعتين بس لكن هو كان الموضوع الأساسي القيام الله طيب هو مثل على إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيتيين، الآيتين فيهم نفس الأمر للنبي عليه السلام وإيه وللمؤمنين كمان والاثنين لهم هم علاقة بالحديث لو ما إيه؟ لا يقبل إلا طيب يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعمال صالح يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يبقى أكل الطيبات ده نفسه مأمور به الرسل ومأمور به المؤمنين وده في دليل إن أكل الطيب فيه ثواب من انتقاء الطيب من الطعام وتاكله الحلال يعني فيه ثواب وقوله تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيب من طيبات ما رزقناكم المراد بالطيبات الحلال وفي الحديث دليل على ان الشخص يثاب على ما ياكله اذا قصد به التقوي على الطاعه او احياء نفسه يعني لو القصد التقوي على الطاعة أو حفظ حياته الاثنين م... من المقاصد الشرعية الرئاسية فيبقى الإنسان يثاب عليه وذلك من الواجبات طبعا ومن المستحبات برضو يعني هو, هو يتقوي على الطاعة, الطاعة الواجبة يبقى ساعتها. الأكل ده واجب الأكل الطيب ده واجب طيب ولو اخذ على المستحب يبقى الاكل ده مستحب اللي بعد كده مباح لغايه ما يبقى الاكل اللي بعد المباح دوت يثقل عن العباده يبقى مكروه ولو هيمرضه يبدا بقى تشتد لغايه ما يصل للحرمه يعني لو هياكل لغايه ما يجيله تخمه او هيسقطوا عن الفرض مش متخيل يعني ممكن حد يأكل لغايه ما يسقطوا عن الفرض ممكن والله يعني في ناس يعني يعني ممكن بس مش هيبقى سبب الاكل ولا يعني لو ما اكلش هيسقط فجر اه ممكن يعني يعني لو هيسقطوا عن الفرض القاعده عندنا ويسقطوا عن الفرض يبقى حرام ماشي هو يموح <تصفيق> وهو ثواب بيتكلم على كل الطيبات يعني اكل الطيبات يعني بيفصل فيها ولكن كل المباحات كده المباحات تاخذ أحكام مقصدها احنا عارفين القاعده دي كويس يعني لو كان مقصد المباح دوت مستحب المباح دوت ياخذ ثواب المستحب ولو كان المقصد من المباح دوت واجب المباح ده ياخذ ثواب الواجب وهكذا وذلك من الواجبات بخلاف ما اذا اكل لمجرد الشهوة والتنعيم فلو الأكل مجرد الشهوة والتناعم فده مباح إلا بقى لو زاد زي ما احنا قلنا كده طيب قوله ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام غذية زي ما أنا بنطقها كده ضم الغين وفتح الزعين أو غذية الاثنين يعني صحيحين طيب أي شابعة غذية يعني شابعة وهو بضم الغين المعجمة وكسر الذال المعجمة المخففة من الغذى بالكسر والقصر في روية ثانية بالشد, بالغ... بالشد يعني. طيب ضم يعني المعجمة احنا قلناها قبل كده المعجمة المهملة ديت يعني اللي ايه عليها نقطة او ما عليهاش نقطة المهملة اللي من غير نقطة والمعجمة اللي بنقطة طبعا ده ما بيتقالش الا لو كان اللفظة لو شلنا النقطة برضو يعني الغين والعين لو كتبت عين وغين برضو الفرق بينهم النقطة فلو حصل تصحيف في الاصل ممكن يحصل تصحيف هنا ماشي؟ لكن مثلا الره ولقصدها ايه للمقطة فما حدش يقدر يقول الراء المهملة ما هو الراء دي لو كتب الراء بس كده مش يتشتبه ابدا مع الزاي صح؟ الكلمة. الكلمه نفسها يعني يعني لو قلت كده حاجه بالراء بالراء مش هينفع حد يقراها ازاي ابدا حتى لو حطينا نقط في كل حته فمفيش الراء المهمله ولا ازاي المعجمه لكن الدال والذال فيهم معجم ومهمل الباء والتاء والثاء والعين والغين فيهم معجم ومهمل طيب الباء والتاء والثاء بقى مفيش مهمل كلهم معجمين ولكن بيقولوا بقى ايه بالمفردة والمثنى والمثلاثة مثل في الاحاليه المفردة العلويه والسفليه اللي هي ايه الباء والنون بس في دول ما يشتبهوش فمش هنقول لكن التاء والياء يشتبهوا ففي المثنى يقول بقى بالمثنىه العلويه او ماشي كل دوت في احتمال الاشتباه لكن لو هي كلمه ما فيش كلمة شبهها من غير النقطة يعني هو هنا المشكلة ان الدال لو بقت غدية الواحد يفهم ان اعمل غداء فممكن تلتبس يعني اللي يقرأ وكان فيه تصحيف لكن يعني النقطة مش موجود يعني اللي كتب نسي النقطة او حط نقطة زيادة فلازم ينبه بعدها لما يجي يضبط لشكلة يعني لكن لو الكلمة ما تشتبهش ابدا مستحيل يعني يكون فيه كلمة بالحرف الثاني اللي هو من غير نقطة او بنقطة يبقى خلاص مفيش معنى من ان انت تقول الكلام ده ماشي؟ يعني مثلا هو بيقول دلوقتي ايه؟ وهو بضم الغين المعجمة عشان يحترز عن العين طيب وكسر الذال المعجمة المخففة المخففة اللي هي من غير شدة يعني عشان ما تشتبيش بايه؟ وهو الزية ماشي؟ من الغذى بالكسر والقصر الكسر اللي هو كسر مين؟ في احتمال غير الغين لان الذال عمرها ما تتكسر لانه وراها الف مش هينفع تتكسر هي كلمة ثلاث حروف غين وذال والف اتكسرت <تصفيق> الغين الذال مش فين قلت يوه يوه ييت هنقول من الغيثه هنقول من الغذا بالكسر والقصر مش الكلمة الاساسيه هو بيقول مصدرها كلمة ايه غذا غذا دي الذال لازم تكون مفتوح نوره ألف والأسف ما فيش تشكيل يبقى الكسر ده معناه دي. على الغين والقصر اللي إيه القصر ليش المقصور اللي هو ينتهي بالالف والمنقوص اللي بينتهي بليه بغض النظر عن الكتابة يعني غيذا دي مكتوبة بالياء بس دوت برده ألف هو ألف بس مكتوب برسم الياء يعني ماشي؟ ولكن هو ألف في النطق إحنا قصتنا في ما هو اللي شهِد أمامنا وهو يجابها فلازم تاخدوها وده مهم يعني ما انتو تقروف كتب ان شاء الله وانتو مش توقين تقروف الكتب بتاع المحدثين ايام الطباعة والحاجات دي الكلام ده الكتب القديمة من يعني تلاقوا فيها كلام كتير من الكلام طيب يبقى الكلام دوت اللي هو غذية او الغذاء اللي هو الشبع يعني شبعة من الحرام واما الغداء بالفتح والمد والد المهملة فهو عبارة عن نفس الطعام يعني الطعام نفسه اللي هيتاكل دفم الغداء بس هل طعام اللي في وقت الغدوة اللي هو في الوقت الغداء اللي... اللي هو امتى؟ الظهر الصور الصور صور صور صور صور صور صور امن فاستعينوا على امركم بالغدوه والروحه وشيء من الدلجن الغدوه دي اللي هي امتى هما كانوا بيسافروا زمان كانوا بيسافروا يا بالليل يا قبل الظهر يعني بعد الفجر بفتره يا بعد العصر لان في النص دوت لو اتحرك ها ها هيفتص فايه بقى بتاع السفر هو ده ولكن هو عليه مثل في الدين برضه برضو استعينوا على أمركم بإيباء بالغدوة اللي هي أول النهار والروحة اللي هي آخر النهار وشيء من الدلجة شوية من الليل فانتو استعينوا بقى باللوقات دية فيه اللوم بالنوم <تشفت> بالذكر لا الصبح وبعد العصر هي وقت الأذكار والدجاج الليل وقت الذكر والعباده يقول من خاف خاف ان هو يصل يعني الا يصل يعني ادلج ومن ادلج بلغ المنزل فليخاف يصلي من الليل ومن صلى من الليل يبلغ المنزل ماشي الروحة وشيء من الدولجة طيب خلاص الغداء دي بقت مفهومة الفتح لامين برضو فيش احتمال غير الغين لان الدال لازم تكون مفتوحة والهمزة معتمد على الاعراض فمفيش يعني مفيش ما مش هنقدر نقول يا مفتحه ولا مقصوره فهي الغين بس هو اللي بنتكلم فيها هي دي الحاجه الوحيده اللي يعني ليها تشكيل يبقى الغين مفتوحه بالفتح والمد المد اللي هو ثالث حاله من حالات نهاية الكلمة احنا قلنا ايه الاسم المقصور والمنقوص دول ان هم الالف والا والمد او الاسم الممدود اللي هو ينتهي بالف وهمزه ماشي هو الداله المهمله طيب فهو عبارة عن نفس الطعام الذي يؤكل في الغداء قال الله تعالى قال لفتاه آتنا غداءنا ده اللهم مين؟ سيدنا موسى بيخطب ظلام يعني بالكال قوله صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب له اللي هو بقى اللي بالوصف ده مأكله الحرام ومشربه حرام, حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له أي استبعادا لقبول إجابة الدعاء ولهذا شرط العباد العباد ده واحد من العلماء يعني لقبول الدعاء أكل الحلائل قال إن ده شرط عشان الدعاء يقبل تأكل الحلائل والصحيح أن ذلك ليس بشرط فقد استجاب لشر يعني استجاب الله عز وجل يعني لشر خلقه إبليس فقال إنك من المنظرين لما إبليس سألوا رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من إيه؟ من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم نعم اه طبعا هو بيقول هو شرط يعني الشرط ده معناه ايه؟ أنه لو مش موجود يعني لو ما فيش أكل حلال ما فيش إجابة لا هو لا مش شرط الصحيح أنه مش شرط وكذلك للطرار برضو للطرار حالة للطرار انك تصل الى الفقر الشديد إلى الله عز وجل وأنه أنت تتحول من حولك وقوتك الى حول الله وقوته دوت هو على الإجابة ولكن شرط لا مش شرط نشين؟ الحديث حديث تنيبة هو نص صفحة. صحيح. حديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبّط رسول الله صبّط يعني حفيد حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. الريحانة ديت اللي هي النباتات اللي لها رائحة. صبّط هذا من أي؟ الحفيد أو من أي جه؟ الحفيد وخلاص. حفيد يعني من جهة الأمة والأب وطبعا الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه صبت الرسول طبعا من ناحية الأمة يعني النبي عليه الصلاة والسلام جد لأمة صحيح صح؟ قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح طيب إيه اللي يعني ايه يريبك او يريبك اللي هو اللي انت شاكك فيه هو ده شبه حديث الشبه اللي احنا اخذناه قبل كده اللي انت مشتبه فيه تدعه الى اللي انت مستوثق منه قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك فيه دليل على ان المتقي لا عن عز وجل ينبغي له أن لا يأكل المال الذي فيه شبهة كما يحرم عليه أكل الحرام وقد تقدم تقدم الكلام عن الشبهة هو عاد الحديث ليه يمكن لمناسبة الحديث اللي قبله هو نفس المعنى بالعجل الحديث الثاني فيه معاني أكثر يحتوي دوت وغيره ولكن يمكن هو حب يأكد على نفس المعنى نفس المعنى الثاني بتاع الشبهة ولمناسبته الحديث اللي قبله فجابه في المكان دوت الله أعلم بقى بال يعني بالمقصد الرئيسي من ليه أعاد الموضوع طيب قوله إلى ما لا يريبك أي اعدل إلى ما لا ريب فيه من الطعام الذي يطمئن به القلب وتسكن إليه النفوس والريبة الشك وتقدم الكلام عن الشبهة طبعا أنتم عارفين الحسن بن علي النبي عليه الصلاة والسلام كان قال إيه؟ إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين أو بين فئتين عظيمتين من المسلمين وطبعا هو إمتى الله عز وجل أصلح به بين فئتين لما تنازل عن الخلافة بعد ما عقدت لي سيدنا عليه أسلم بعد سيدنا عليه الخلفاء بعد الأربعة يعني عليه كان الرابع وراء بعد ما اقتل زيدنا عليه هو الحسن وضع ديه معاوية بتنزل الحسن ماشي يعني تنزل له في حياته يعني وفايدة بقى من الحديث دوت النبي عليه الصلاة والسلام اثبت ليهم ان هم طائفتين من المسلمين واثبت ليهم الاثنين برضه ان هم طائفتين عظيمتين من المسلمين ماشي ويبقى الغلو في واحدة من الاثنين يعني بدعه وحرام بموجب الحديث يعني فما حدش ينفع يوقع في دوت ولا بدا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين يعني, يعني اللي بنصح اجمعين برجاء تنبيه على درس أجلس الطعام اا الشيء بس نسيناها في الدعوه احنا قال ان شاء الله ب... يعني قلنا في مراحل التكوين إن إحنا الناس الجداد اللي إحنا سه هندعوهم عايزين نبدأ نكلمهم ونعدهم إن إحنا نعمل لهم درس في بداية الأجازة يعني في بداية الأجازة مع أن إنتوا تشتغل في الدعوة عايزين معارفكم مع كل الناس اللي تعرفوهم نجمعهم على درس في بداية الأجازة نقولهم فيه المعاني الرئيسية عشان نبدأ ندخلهم يعني في طلب العلم والحاجات دي فاحنا نعمل درس مبدئي للمبتدئين خالص يعني. في اول شهر فبراير يعني مع جسمه السنة يعني نعم ينفع كل حاجه بس المهم هيبقى في درس يعني, يعني في الدرس ده هيبقى فيه حاجه كتير ومش هيبقى درس علم يعني ده اللي هو يعني هندرس يعني هيبقى معظم ورقائق ممكن يبقى مواضيع مختلفه متفرقة ويمكن مش واحد بس اللي يدرسه ويمكن ما في انشطه ثانيه جنبه المهم ان احنا هيبقى اللي مهتمين بيه هو مين الناس الجداد في اكل اه لو في اكل يبقى ده الفل فمطلوب من كل واحد منكم يجمع معارفه اللي في دماغه كلهم ويحاول يجيبهم في الدرس دوت ولكن طبعا يحاول قدر الامكان انه قبل ما يجي يكون معد على الاقل بالمرحلة الاولى من التكوين رجعوا الكلام عشان ما يجيش وبعدين ينقطع او يحس الموضوع بعيد عليه خلوا بالكم التجارب الفشلة بتنكت نكته في القلب يعني اصعب ان هي فمتجربوش فما تجربوش مع الناس تدين يعني, يعني, يعني يعني حاول لما ت... تودي الحاجة يبقى إن شاء الله يستمر فيها فاحنا مطلوبين كن تقولوا شويه المعاني المبدئيه اللي في المرحله الاولى واحنا نستكمل معها بقى المرحله الثانيه ان شاء الله في ذات الاجازه الحمد لله ربنا بلغ, بلغ المكان بلغ المكان يعني بلغ المكان يعني اللي المكان يعني بلغ المكان يعني بلغ المكان بلغ بلغ المكان يعني